أصابك عشق أمر ميت بأسهمي فما هذه إلا سجية مغرمي ألا فسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي ذكر العاميرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعي ميريتي أنني أغار عليها من فم المتكلمين يغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منامين. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثا بالكلام المغمغمية وأحسد كاسات تقبل ثغرها إذا ودعتها موضع اللثم في الفم أغار عليها ما حدث بالكلام المغمغمي؟ أحسد كأسات تقبل لا ثغرها اذا وضعها موضع اللثم في الفم ليليل ليل ليلي